الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ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 والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حظ. ق عليه العذاب وَمَيْهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِقَصْمَانِ قُتَصَ مُوْفِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُوَّةً طعت لهم في أبم من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا ذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات التجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير